کلو کمی کا نیل بنی اسر عل مو مشور علسی علم مرو مشور عل آل نفسی میلی اون زلو فتوی تور فت لوہ ان, إن تم سواد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 مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الأمور كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم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 م الناس وَحَذِل مِن النَّاسِ وَباءُ بِغَضَ بِ مِنَ اللهَِّ وَظُرِبَت عَلَيهِمُمَسكَنَ ذَلكَ بِأَم كانَانوا يَكفُرونَ بآياتِ الل وَيَقتُون وَيَقتُُونَأَن بِاء بِغَيرِ حَقّ